50 languages. 52 52 Tu chan هل نذهب إلى المتجر؟ سشفن فاية ينبغي أن أتسوق يجب أن أتسوق سبادة سشفن فاية أريد شراء الكثير أريد شراء الكثير أوفيس بسواء تد تدأ أين اللوازم المكتبية؟ بيسمكم أبايا كنفيرترا تحبرا سيشيشاوخ أحتاج لظروف وورق خطابات أحتاج لظروف وورق خطابات روشكا خمرا فلماستر خمرا سيشيشاوخ أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلامي تعليم أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم ونهو بسواح الخر تدأ شي أخا أين الأفاف؟ أين المفروشات؟ شكافر كمودرة سيشي تشاغ أحتاج إلى دولاب وأدراج دو وداج دولاب خخر رة مرة سش أحتاج إلى مكتب ورف أحتاج مكتب ووف جخر ت شأخ أ للعب الأطفال؟ الأطفال؟ شابري مش شابري سيشي چاغ احتاج الى لعبه عروسه ولعبه دب احتاج الى لعبه عروسه ولعبه دب حشطوبر شخمتخمر صفاي قدم وشطرنج أحتاج الى كره قدم وشطرنج أما بسمخر تدى شئخ أين أدوات العدة؟ أين أدوات العدة؟ وطر أدر سيشجع أحتاج إلى شاكوش وكماشة أحتاج إلى شاكوش وكماشة بروغة شراغرة جام برو غازري سيشيچاو احتاج الى دريل ومفك احتاج الى دريل ومفك غدخا لخخر تدش اخ اين المجوهرات اين المجوهرات برشريخره وسوار احتاج الى سلسله وسوار احتاج الى خاتم وحلق احتاج الى خاتم وحلق